الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمغتلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المصلف رحمه الله في هذا الباب في بياننا يتعلق بالشخ بالشيء الموصده ويعتبر هذا الشيء ركلا من أركان الوصية لأن الإنسان يحهد بالشيء إلى غيره وهذا الشيء منه ما تصح به الوصية ومنه ما لا تصح الوصية به فنظر الاختلاف حكم الشرع فيه ناسف أن يعتد المثنف رحمه الله له بابا مستقلا فيضيّن ما هي الشروط التي ينبغي توفقها بالشيء الذي يوصى به ومن عادة الشريعة أنها تفرق في محل العقود فالموطى به محل للوطية كما أن الشيء المبيع محل لعفل البيت والشيء المؤذر محل للإذارة والشيء الموهوب محل للهبب فتارق تشدد الشريعة في الأشياء التي هي محل للعقود وتشترق شروقا لا بد من توفرها للحكم بصحة عقودها وهذا التشدد من الشريعة قصدت به شذب الحقوق من الناس فلا تقصد به تضييقا عليهم ولا تعثيرا في تشريعاتها لهم وإنما قصدت شذب الحقوق فالشيء المبيه له شروط والشيء المعدد له شروط والشيء الموهوب والشيء الموصى كل ذلك له شروط معينة ثارة تكون الشروط قوية كما ذكرنا ثارة تكون خفيفة الموصى به أمره خفيف والشرع يخصف في شروطه والعلناء رحمه الله يضينون جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة في هذا الشيء الموصي يظهر من خلال هذا البيان أن الشريعة قصدت التوسعة والسبب في هذا أن يعلم مطالب العلم أن الشيء الموصى في الغالب أشهد الهبث والشخص إذا وهب الشيء فهو محسن متفضل والله تعالى يقول ما على المحشنين من سبيل فلك أن تصيب القليل ولك أن تصيب الكثير ما دام أنه دون فدود الحد الذي حج في الشر ولك أن عن هذا الحج إذا سامح صاحب الحق وهو الورثة فأجاب وصيتك المهم أن الشيء الذي وصى به تارثا يكون معظولا بالوصية تارثا يكون غير معظول به فهنا يتكلم العلماء رحمه الله الأشياء التي يكون من حق الإنسان أن يوصي بها فإذا تبنلت الوصية بالشيء ما يقفده الشرع للحصول المحبة وحصول البر والإحسان وحصول الصلة وحصول الزهر أجازة الشريعة الوصية وإذا تظننا الشيء المصابي أن يكون وسيلة لحرام أو يكون وسيلة إلى غرض يهدم أصول الشريعة أو يعارضها فحينئذ لاك جزء فلو وصف بكتب محرمة بكتب السحر وكتب الظلالات التي فيها الأمور التي تؤثر في العقيدة وتبل الناس فلا تجوز الوصية فهذا شيء موصى به محرم كذلك لو وصى بآلات له التي لم يأدم بها الشرق فإنه يتضمن معارضة الشرق الشريعة قالت الجوز الوصية تناقضت كيف تقول لها ألاك محرمة وكيف تقول في الجزء الوصية به فلابد يكون المحل الذي ترف عليه الوصية مأدونا به شرعا ولأجل التفريق بين ما يحرم وما يحرم وما يبهر فإنه لا بد من بيان المسائل والأحكام التي سيعجز المصنف رحمه الله في بيانها فقال رحمه الله باب المصابي أي في هذا الموقع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالشيء الذي يجوز أن يصابه والشيء الذي لا يجوز أن يصابه <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فتشهد ما يعجز عن تسليمه كآبط وطير في الهوى وبالنعدوم كما يخل حيوانهم وشداته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منهم شيء بطلة وطية قال رحمه الله فتشهد ما يعجز عن تسليمه فصح بما يقول المصنف رحم الله تصح بما يُعجز عن تسليمه كآبة الشيء المعجوز عن تسليمه يصح في بعض الأحيان أن تتعامل به وتتعاقب به كما بالرطية ولا يصح في بعض الأحيان التعامل به فلو كان الشيء المعجوز عن تسليمه مباعل لم يصح البيت المعجوب عن تسليمي عجب عن الشيء إذا لم يستطع ومعنى ذلك أنك توصي بشيء أنت عاجز عن دفعه وإنصاله للمصابه ويعجب من يقوم المقامه من ورث عن إنصاله إلى المصابه قال كآبعا مثل العجل إذا أبق وشرد عن سليمه ولم يستطع نعرف مكانه ولم يستطع أخذه فحينئذ يكون محدود عن تسليمه فصاحبه المالك له يعدد عن تسليمه إذا غصر بعبد آذق أو بعير شارك المفتبون بهذه الأمثلة أنا كان في الزماني بعير شارك شرد البعير أو شردت البقرة أو شردت الشار فحينئذ يصعب أن يحصل الإنسان عليه في الغالب فإذا لم يستطع أن يجده فإنه لا يستطع تسليمه للغير فهو معجوز عن تسليمه فكل شيء فقد ولم يستطع صاحبه أن يعرف مكانه وعرف مكانه ولكنه لا يستطع أخذ من المقصوب ونحرث فإنه معجوز عن تسليمه هذا النوع من الأشياء لا يجود أن تتعامل به في عقود المعاورات لا تجيز لك الشريعة أن تبيع شيئا معجوزا عن تسليمك لكن تجيز لك أن تصيده من فرق بين الأمرين لأنه في البيت إذا اشترى منك انسان شيئا ضائعا منك تساعة مفقودة أو بعيد شارج أو دابة فرت منك أو طيع طار منك ما عندك في المطار فإنه في هذه الحالة تغرر به لأنه يحتمل أن يأخذ ذلك الشيء ويحتمل أن لا يأخذه والغالب أنه لا يأخذه فأصدحت آخذا بمال أخيك بدون حق هذه العلة أشارت إليها السنة الصحيحة وصلة صلى الله عليه وسلم بحديث على السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بذل صلاحها ثم علل عليه الصلاة والسلام وقال كما تقدم معنا في ذلك أرأيت يعني أخبرني لو منع الله الثمره عن اخيك يعني لو بعت هذا الشيء اللي عن تسهيل لو بعته ولم يستطع من اشتراه ان يصل اليه ففي اي حق هذا على كلام عن القدام ففي اي حق تستحل مال أي باي حق تاخذ ال ريال التي هي لقاء هذا البيع حينما دفعه دفعها لك اخوك المسلم دفعها لقاء البيع فإذا اصبح غير غير مستطيع الوصول إلى البعيد كان كان اخذك لهذه الكميه من اكل المال بالظاهر فبا اي حق تستحل اكل مال اخيك وهذا يدل على أن الشريعه في المعاوضات تريد وصول كل عوض إلى الصاحب وهذا قرره الائمه رحمهم الله والشيخ الزامن رحمه الله في بيع المعدوم كلام النفيس في مجموعه الفتاوى هي انه ان الادب أن يعطى كل ذي حق في المعارضة فمن اشترى شيئا لقاء شيء لمن ينبغي يمتهم من ذلك الشيء الذي اشترى فإذا لم يمتهم من فقد ظلم لأنه أعطى غيره ولم يأخذ منه وإنما أعطى الغيرا ليأخذ فالباعع أعطى السلعة من أذي أن يأخذ السمن والمشتري أعطى السمن من أذي أن يأخذ السلعة فإذا ظلن أحد من آخر فأخذ منه ظلم يعطي فقد أكل ما له بالبعض وهذا الذي جعل الأمر يختلف دين الوفية ودين البيت وحين إذن في الوفية حينما يقول الشر أوصيت بدائير الشارس إلى محمد هذه الوفية مثلها عبص لقابلها ليس هناك مال دفعه محمد إلى الميت الذي وصل وإنما تفضل الميت وتدرع وأحسن وأفضل حينما قال هذا البعير الشارف أعطوه محمدا أعطوه زينا فإل حصل محمد على البعير الشارف فالحمد لله وتحقق المقصود والموصي له أجرق وإن لم يحصل فلا ضرر عليه لأن ليس من أخي في مقابل هذا البعير ومن هنا صحة الوصية بالمجهول وصحة بالمعدود وصحة بالمعدود عن أسريه لأنه لا مرض فيصح الوصية من بعير الشارف والطيس الهواء والسمك في الماء فلو أن سبكة كان يميك هذا الماء فقطت في الماء فهذا صح لأن هذا كله لا هرر فيه عن المصائرين كآبط وطير في الهوار كا التمثيل لثل الذي هو البعير أو العذب إذا شربت أبق إذا فر من فيه كالآبط والشارك الشارك يقول البعير الشارك الشارك إذا شربت نام وطير في الهواء وطير في الهواء في الماء هذه كلها تقفلت معنا في بيور الغرب معجوز عن فتفينه وبالنعزون الطير في الهواء طبعا يفقب الوصول إليه فإذا كان الشخص الذي وصى إليه غالب أظلم أنه سيصل إلى ما وصى به فبعض هذا شيء في إنجماع لكن أيما كان الوقتية وخالها البيئة لأن الوصية تناعي وغفيها والغير في جاء وغفيها وبالمعدوم وبالمعدوم فالذي تحمل أمته أو الذي يحمل عبده أو الذي تحمل نخذه أفضل فالذي تحمل أمته او جاريته هذا قد يقول الآن غير موجود لكنه يوجد بعد ذلك فحينئذ يكون ملكا من فوصى إليه لو قال ثمر القستان السنه القادمه ثمر قد استم معدوم موجود الان المعدوم هو غير الموجود والذي يرجى حدوثه وقداصه لكنه مهدوم يعني غير موجود فالنخل له زمان يكون الثمر موجودا فيه وزمان لا يوجد فيه الثمر فلو جاء الموقت في الزمان الذي ليس فيه ثمر الذي يسمونه مرحله السكون لا تقار الشري فيها النخل لا طلع ولا ثمر ها الشهرين الشهران هدان هما بين الجداد جد النخل وبين الطلع لو وطى فيهنا فقال ثمر البستاني ثلث, ثلث. ثمر البستان الثنى القادم فأثناء الوصولة معدوم يكون غير موجود فحينئذ يصح تفتح الوقية والذي يخرجه البستان يعطى منه النصيب الذي يقصى بك كما يحمل حيوانه وتدركه أبدا كالذي يحمل حيوانه مثل ذكرنا في الناقة والبطرة والشار والشجر, والشجر سواء كالنخيل يقول نخل البستان او يقول عنده علم فيقول بطن العلم في السن القادمة ووصيت مني لكلان وصيت به لكلان او به لابناء عمومه ان احيي ذلك يخص بها من ثمن في وضيته فانه يث نعم او مده معينه سواء كان مطلقا او مقيدا او مده معينه فيقول اوصيت بهذا بثمره الفستان هذه السنه اوصيت بثمره الفستان سنتين لمحمد او ثلاث سنين لارحان أو الترابط أو في ذلك فإن لم يحصل منه شيء بطلة موصية الفائل السفير دائما دقة العلماء رحمه الله السبب من يذكرون الأمثلة إنما هو هي أشبه بالترتيب من في الذهن وهذا يعين طالب العلم على فهم المسائل ويعين المفكي على الجهتاء ويعين القاضي على القضاء فعند الظلماء أصولا وعندهم فروع متركبة على هذه الأصول وإذا من المتائل دائمة في الأبواب والأصول حتى تركز وتنتبه لها الأبواب الرئيسية تعتبر أصولا ثم الفصول مبنية على هذه الأصول ثم قد يكون في داخل الفصل والباب أصل وفار فأنت أول ما تفهد في مشروعية الشيء ثم بعد ما تبحث بمشروعيته وإذن الشرعيين المشروعية يعني إذن الشرعيين إذا ثبت الشيء فقل من الذي يترثك ومن الذي يندني على فدوده طيب هو الآن أوخر وقال ثمرت دستاني السنة دستان القادمة من محمد الفرض العقلي يعني عقلا إلا أن يحمل الدستان وإلا أن لا يحمل إلا أن تخرج الثمر إلا أن لا تخرج هنا للتفريع فإذا يعني يريد أن يبين لو فرضنا أنه لم تخرج السماء لاحظ إذا قال لك المصلح رحمه الله يعني في الجملة الماضية بيّن لك أنه يجوز للمسلم أن يوصي بمعدوم ومجهور يعني بمعدوم أو بمعدوم عن تسليله فإذا وقف بمعدوم ومعدوم عن تسليله وأفتت جواب ناره فإنه عقله إذا وجدت يكون من وصيره وما يقول فإذا وزد فأعطي لأنه يقول لك يجوز ويرضح معناها نستغطي. لكن النساء الثرعية يقول فإذا يعني إذا لم يحدث شيء وإذا لم يحدث شيء لأن السؤال الذي يحتاجه المفتي جوائب المفتي من يستفتي ويقضى به القضاء هو في حالة عدم يوجد شيء فقد يأتي الموصى ويطالق الورثة بذجين وقلنا بنا أن نقولنا أن الوفية تابعة ولي عند الموصي هذا الشيء الذي يوصى به فإنني لم أجد شيئا لم تخد التمر إذا أطالبكم ببدء وعوض عنها عنه من ماله فنقول في هذه الحالة يكون المسنف رحمه الله فإن لم يحصل منه شيء بطلة الوفية فإن لم يحصل منه شيء بطلة الوفية لا شيء له وهذا لا شك منه عند العدل وصى بجمرك بستانه فإذا لم يخرج من بستاني شيء فلا شيء له من هذا مترطب على وجود شيء من المسلع أما إذا لم يجد شيء فلا شيء عنه وتفحر بكلب صيد ونأمه وتفحر وصية بكلب صيد لاحظ أن المصنف رحمه الله دين لك أنه يجوز ويرضح للمسلم أن يوصي بشيء معدوم وبشيء معجوز عن تبينه يلقى السؤال إذا كان الشيء المفى به منفعة فيه منفعة أو من جد ما من منافعه البستان الثمرة واستفاد ذاتها الأشياء التي تعطى من الأعيان استفاد ذاتها لكن لو كان الشيء الذي يوصي به أو أوصى به فيه منفعة فإذا كانت فيه منفعة الوصية صحيحة لكن إذا كانت المنفعة مأذونا بها في أشوال ضيقة وخاصة لا يصح إلا الذي أذن به الشر لا يصح إلا الذي أذن به الشر مثال ذلك وكان ذكرم الله منهما حرمه الشر ومنهما أذن بمناكده فأمر رسول الله سبحانه في قتل من الكلاب وحرم اتخاذ الكلاب مطلقاً في الأصل ثم خفصة واستثنى عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من الكلاب كلب بسيط وكلب حراسة في الناشية والزرق. هذا الذي استثنى عليه الصلاة والسلام هو الذي يجوزه للمسجل أن يتخذه من الكلاب يتخذ كلبا من أجل صيد أو يتخذ كلبا من أجل أن يحرص زرعه وحرفه وما يكون في دستانه ويتخذ كلبا إحرافة الناشية من الزهد ونحن هذا الذي أذن به الشرع يجون أن يوصي بكلب فيه هذا المنفعة فيه المنفعة في الصيد فقال بكلب صيد حتى تفهم أن كلب الحرف والماشية أيضا فإذا وقفت بكلب الحرف والماشية فإن الحادث في الحرف والماشية شد من الصيد وهذا من دقة المطلع إنه ينبه في الأدنى على الأعلى فمما قال كلب الصيد فسن لكلب الحرف وكلب الماشية والإذن بكلب الصيدي من ناحية قرية الإذن بكلب الصيدي أقوى من الإذن بكلب الحرف والماشية لأن الإذن بكلب الصيد جاء مطمig في الكرآن فكل من ما من الجوارح مكلبين والإذن كلب ناشية والزرع جاءت في, في الحديث الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح ما انتخذ كلبا كلب سيدين حق أو حقهم أو ماشيتين فهذا يعني نعمة التنفيذ قصد المصنف به أن يضين أن كل شيء فيه من فعل وأصله محرم في منافع محرمة وأشياء فيه أشياء محرمة ومنافع مباحة يجوز وتجوز الوصية به إذا كان للشيء المباح من أمثل ذلك ذكر هذه المثلة وطلق فيها الإمام المقدامة رحمه الله في المغلب. ذكر من ذلك الوصية بالقضم وفي الدف وكذلك بآلات له وبيل أن الأشياء المحرمة لا تجوز مطلقة في التحرير لا تجوز الوصية بها مطلقة فلوصها بآلات المحرمة فلا تجوز الوصية هي غاضبة ولو وصى بخمر عميتة أو, أو خندين لا تفضح الوصية لكن لو وصى بدف حلت وصحت هي حلال وصية المدون بها شرعا والدف الحلال لمن وفي له لأن الشرع أين به النكاح فهذا عند العلماء أصل في المنافع بعد أن بيّن إذا وقف بالدوار صرأت بيان المنافع فكل ما كانت فيه منفعة مباح وقف صاحبه قبل موته بمنافعه إلى شخص أعطي هذه المنافع ومثل منها فلو مثلا البيت في منفعة السكن والسيارة فيها منفعة الوقوف والسندق في منفعة السكن أيضا ونحن ذلك هذه الأشياء لو أعطيت منافعها مدة معلومة لشخص معين أو وصي بها مدة معلومة صحة في الوصية تلك المدة هو ممكن من أخذ حقه منها بناء على وصية المجيتي المالكي لذلك الشيء مالك. وبزيت متنجتين وبزيت المتنجتين. في هناك زيت النجس والزيت المتنجس الزيت النجس هو النجس بعينه ولا يمكن بحق أن تطهره يعني مثلا لو جئنا إلى الزيت المتخذ من الميت المعاطق التي تكون مثلا أخذنا الزيت المستخرجا من شحوم الميتار ومن أدهانها فإنه نجس ونجسته عيني لو تصب ماء الدنيا إلا على هذا الزيت تطهر وتطبخه فلا يصبح لأنه نجس بعيني المتنجس هو شيء الذي يكون في أصله طاهر ودخلت عليه النجس تقول هذا ثوب متنجس يعني دخلت عليه النجس ويقبلت تطهير فهناك خرق بين النجس وبين المتنجس فما كان من المتنجل. الأشياء المتنجسة يمكن تطهيره لأنه يجزعه مثلا لو كان الثوب متنجسا صح لكن لو كان زيسا نجسا لما صح ولا شراء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سبحانه شديد كاب بن عبد الله إن الله ورسوله حرم ذيء الميتة والخمر والخنزين والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة أي أذهانها وزيوة مستخفة منها والسمن ونحرث قال صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه مصر يضلى بها السفن ويستصبح بها فقال صلى الله عليه وسلم قاتل الله يهود حرمت عليه مونيته فجمعوا شكومها ثم جملوه ثم عذابوها فباعوها فاستحلوا ما حرم الله عليهم بأذنى شيئا فهذا يدل على أن النجس بعينه لا يجب وذلك جاءت الواء لا هو حرام أي لا يجب الانتفاع بالأذهان المت... النجسة يا لا يمكن له تفسير لا لو كان عندك زيت بيطول وكان في انسان زيت بيطول وقع فيه قربك الله ضوء او اختلط بنجاسه فعند العلماء خلاف هل الزيت نجاسته اذا تنجس هل نجاسته نجاسته مما جده النجاسه المجاوره هذا الطبق الكلام عليه في باب البيض باب البيض فحين اذا لو كان الزيت متنجس لا نجس بعيني فقال مثلا زيت الزيتون هذا الذي وقعت في النجاة وصيت به لمحمد أو وصيت به لزيد صحة الوصية لأنه يمكن تطهير هذا الزيت إما بالطفق وإما بالغسل وقلنا يرثب الزيت ان تزيد ماءا على هذه النجاة الواقعة فيه بما يخالق هذه النجاة ويذهب عنها والدليل على ذلك حديث العرابي فإنه لما بال في النفكت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه لنور من الماء وهذا لنور أكثر من البول فدل على أن النجاس إذا ورج عليه الماء الضهور الأكثر منها طهران فالزيت المتنجس لما يقع فيه البول أكثر الله فإنه لا يمازجه ممازجة ثامن وحين يبقى مفصلا عنه فإنه الطبقة البول مفصلة كمفصلة عن طبقة الزيت لأن الزيت يقع فيه البول وستن ففي هذه الحالة يصب الماء فيختلف الماء بالبول ويرسح بكثرته مكاثرا له ويحكم بطهارة ذلك النجس وحينئذ يحكم بطهارة السجين ويرتشف الانتفاع به أكلا وشربا والدهانا كما سبق بيانه في كتاب الله وله ثلثهما ولو كثر المال إلا تجد الورثه وله ثلث ما رصى به أكبره ثلثهما إذا كان وصّى بالزيت وصّى بالكلف وصّى بالأشياء التي ذكرناها من المعدونات والمعدود عن تحينها وكانت تعادل الثلث فإنه يأخذها كاملة وإن كانت دون الثلث فإنه يأخذ ثلثا ما يعادل الثلث من المال كله من ذلك الشئ الذي وصّى به يكون له وقال بعض الظلماء له ثلث محين يعني إذا قال هذا المحين لفلان فإنه حيني يشاركه ورقه في ثلثه ولكن العمل بما ذكرناه أنه يحقه كاملا إن كان ذلك الشيء دون الثلث ولو كان المال كثيرا فله اختار نصر رحمه الله ما من أنه يقتطع ثلثا نصر به وقد ديننا إن الصحيحة أنه يفتطعه كاملا إذا كان يعادل الثلث فأقل لا. ولو كثر المال إن لم تجد الورثة إن لم تجد الورثة, الورثة. ولو إشارة إلى المخلاف المذهب الذي ذكرناه وضينا أن نصولنا مطلحة راجح من هذا الوجه وإذا أجاد الورثة وقد ضينا المبيل صلى الله ما زاد عن الثلث إذا أجاده الورثة أنه ناخذ وقد تقدمت معنا هذه المسألة في حكم من وصى بما هو أكثر من أثلث أنه تصح وصيته وتمضي إلى أجاز الوراء الحق لهم وهل يكون ذلك تنفيذاً للوصية أو يكون عقيةً مستعنة فبيننا هذه المثلة وبيننا أقوى للغلماء رحمه الله فيها وتصح بمجهول كعبد وشاكل وتصح الوصية بمجهول قال أعد رجل عنده السيارة فقال أعقو أوصيت بسيارة لمحمد من سيارات وصيت بعد من عبيده بشاكل من غنميه بابنه ونحن ذلك إذا وصى بنتهور فهناك شالة ثانية الشالة الأولى أن يقول بعد من عبيده والشالة الثانية أن بعد من قال نمثد مهوم وجود لها قال وصيت بعنارة من عماراتي او يقول وصيت بعنارة وصيت بعنارة من عماراتي الى خال اولابي وصيت بعنارة الى خالهم اذا قات بعنارة من عماراتي فردن خمض ثلاث حماء كل عمارة عزة مليون في المسهر المليون, المليون. اذا يعطى عنارة من هذه العمارة ثم يختلف الغلامات طبعا إذا كانت الأمائر إذا قال بعنار من عماراتي إذا كانت العمارات كلها متساوية ما عندنا إشكال إذا تثاوات قيمتها تثاوات أوصافها ودودتها ما في إشكال العمائر والثيارات الأراضي والمزارة إذا كانت متساوية ما في إشكال إشكال إذا تفاوض ففيها الأمائر الغالية جيدة وفيها العمار التي يدون فإن تساوى أخذا واحدة منها وإن لم تتساوى فإنه يأخذ أقل ما يفتق عليها أنه عمار يعني أقلها ثمنا وأقلها قيمة مما يفتق عليه أنه عمار لأنه وصى بعمارة من عماراته واليقين أن الأصل أنها ملك لما قال في اناره ان عماراتنا ما يسقط عليها ان العماره يؤجر وهذا من هب من العلماء ومنهم ائمه الحنابل رحمه الله وخالف بعض الفقهاء وعلى اصحاب الامام الشافعي وقال يعطى احسن العمال يبحث عن اقضبها واغناها ثمن ويسلبها ثم يعطى ذلك والصحيح انه ينظر إلى اقل ما يسقط عليها ان العماره مختاره من صلى رحمه الله لانه لو كان يريد الأجود الأصل أنها مخل وراء فلما قال عمارة من عمارات فهذا الوصف يطلق على أقل عمارة فهي عمارة من عمارة فلو كان يريد الأجود لنجمه أن يقول أفضلها وأحسنها لأنه وصف زائد عن استحقاص وكان الواجد لكم فلما لم يذكر فجلنا أنه يريد أقل ما يطلق عليه عنه عمارة هذا من بهذه الألفاظ لذلك لو شخص قال إذا نجح ولدي فلله علي أن نطعيم لله علي أن نطعيم المستين فإذا قال هذا ما حدث نقول له أطعيم أقل ما يسلق عليه أنه نقام هذا في الاستحفاقات فعلى هذا نقول أنه يعطى أقل هذه الأمائل لما يسلق عليه الوصف الذي ذكره الأمائل قبل السيارات لما يسلق عليه الوصف المذكور في الوصفية بعض ما يقول طبعا في الحالة الثانية إذا قال بعمارة أوصيت بعمارتي أوصيت بسيارتي أوصيت بأرضي لخال أولادي فهذه الوصية إذا كان ليس عنده عماية فلا إشكال أنه يؤخذ من ماله ما يكفي بشراء أقل ما يفوق عليه النظامات في عرفنا مثلاً لو وجدنا أن العمارة تصدق على دورين على ثلاثة أجواء الحسب العرف الذي هو فيه ونقل ما يصدق عليه فنشل له عمارة قيمته خمسين منظر إذا كانت قيمة هذه العمارة مثلا خمثمائة ألف والذي ترك ثلاثة ملايين إذن هي دون الثلث فيشترى له عمارة بخمثمائة ألف ويقفاها لكن لو قال في هذه الحالة أوصيت بعمارة وعنده عنائب وعنده سيول فهل نعطي من عنائبه هل نعطي من الضائلين من الأنائب التي يملكها الشخص أن الورث يشر له عن عمارة من الخارج والسبب في هذا أن ربما تكون عنده ثلاث عنائب كل عمارة باليوم مع أنه لو اشتريت له عمارة من الخارج تكون خمسينئة ألف فمن مطلحة الورثة يعني الأحظ من الورثة أن يشتر له عمارة من الخارج فقال بعض القلماء مدام قال أوصيت بعمارة وثكت ولم يبين يعني من عنائره تحينئذن يبين حق الورثة أن يشتر من الخارج له عمارة ويكون وي فيما إذن قد برئة الدينة ويستحق هذا الشيء الذي يبطخ عليه أنه دماغ لأنه لو كان من عمائري لقاج عمارة من عمائري وعلى هذا تدخل مثل في السيارة مثل في المزرعة فإذا كان ينلك مزارع فحينئذ يطرف عنها نسق الورثة صرفه عن مزارعه لشراء مزرعة لأنه تنفح الوقتية وتنقذ فيها قالوا بأنه لو أراد مزرعته لقى بمزرعة من نزال وبسيارة من سيارات وبإمارة من عمال فالمقى بسيارة بأرض بكتاب بمزرعة فحينئذ أقل ما يبقى هذا الوصف يشكرى ويعطاه منه ما, يطع ما يقع عليه الاسم العرفين ما يقع عليه باسم العرفين يا إخوان هناك ثلاثة أنواع من الحقاء يسمي العلماء الحقاء النوع الأول الحقيقة اللغوية والنوع الثالث الحقيقة العبهية والنوع الثالث الحقيقة الشرية الحقيقة اللغوية طبعا هي التي تعارف عليها وصلع عليها أهل اللغة واللسان العربي في الجاهلية وصبر الإثناء حلقة بالمدة تحتجاج في طلع الإسلام في الشواهر والأشعار وإن كان صحيح أنه يعتبر من الحقائق اللغوية ويعمل أما بالنسبة للحقائق وهذه المسميات اللغوية في بعض الأحيان تكون أهم من المسميات الشرعية مثلا الصلاة الصلاة في لسان العرب إذا قالوا الصلاة تشمل الدعاء وتشمل طحنة وتشمل البركة كل هذا يسمى الصلاة بلغة العرب جاءت الشريعة على حقيقة شرعية وأطلقت الصلاة على عبادة مخصوصة وإن كان في بعض الأحيان تستعمل الشريعة الصلاة بالمعنى الآمن هو الدعاء كقوله تعمل عجره أجعل لك من صلاة يعني من دعاء وقد تأتي بمعنى الرحمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الله من الله على النبي السلام ورحمه له ان الفراغ السنه فالشاهد انما تستعمل اذا استعملت الصلاه بمعنى الرحمه بمعنى البركه بمعنى الذؤاء هذه حقيقه لغويه وإطلاق لغوي وإذا استعملت الصلاه بمعنى العباده المعروفه ذات الركوع والسجود المفتتحه بالتسبيح المحتدم للتسليم لتقرب الله عز وجل فهذا لا اشكال أنها الحقيقة شرعية طيب الوضوء, الوضوء في لغة العرب غسل الشيء تقول توضأت إذا غسلت يديك وإذا أردت حقيقة شرعية تقول توضأ وقصتك أنه غسل ومسح الأعضاء التي أمر نسم بغسلها ومسحها قال صلى الله عليه وسلم لجرب لما سئل هل ينام وهو جرب قال لعمر توضأ وغسل ذكرك ثم القول هو توضع يحمل عن حقيقة لغوية ونقول مراجع صلى الله عليه غسل ثم غسل المواضع الأذى وغسل الفرض توضع وغسل شرف لأن مراجع صلى الله المعروف الخاص بالأعضاء هذا من تعارض اللغة الحقيقة اللغوية وحقيقة الشرعية أيضا يتعارض العرف مع الحقيقة اللغوية لما تتعارض الشريعة مثلا لو شخص قال والله لا آكل اللحمة والله يعني لماذا نبحث هذه الحقائق الفقير وطالب علم لابد أن يفهم هذه الحقائق ومذلولاتها ومن الذي يقدم منها فماذا لو شخص وطاك حرف وقال والله لا آكل اللحمة فهل معنى ذلك أنه نحرم عليه لحم الإبل والبطر والغنم والضيور والأسناق والطيف وغيره كل ما يطبق عليه أنه لحم بلغة العربة هذا عمور أم أننا نخصص تحريم ونقول له يا أخي يحرم عليك اللحم الذي تأكله في طرفك وبيعك قال لحم بيأتنا لا أقول لحم الدجاج وقلت بالله لا أأكل اللحم إذا قال قصدت الدجاج يحرم الله إشكاد لكن هو قال بالله لا أكل اللحم فهل نصرفه إلى ما تعرف عليه أو نصرفه الحق قال الله وبيعك هذه كلها مباعث والمسائل اذات العلماء رحمه الله تعرض عليه لان تتصف بها احكام شرعيه مهمه كذا هنا الذي وضع قال اوصيت ببيتي وصيت لمحمد لخال اولادي لامن اولادي لمزرعتي فيننظر بمزرعته قد يكون هو غني ثري المزرعه عنده يعني في مزارع, مزارع بمس مليون المزرعه ب مليون والمزارع ب100 فهل نقول يعني العبره فيه هو ام العبره في عرضه وبيئته ومكان انه مزرعه نقول العبره بالعرض والبيئه فنشتري له أقل مما يثق عليه انه مزرعه ب100000 كذلك يقال او قيل لمحمد بالسياره هذا الغني اشترى لي اراد ان يشتري سياره منثري وفي وضع اشتريها منهم ب200000 فلما ذلك ان الورث يطالبون بشراء سيارة ذات قيم غارية جنائاً على الشخص الموسم نقول لا هذا الذي أصده المصنف في عرفه يعني العرف السوق الموجود في بيئته السيارة في أقل ما ينصب علينا السيارة من حد ألف نشتري له السيارة من حد مسألة ثانية لما قار بالعرف فالعبرة بعرف الموسم فلو كان هناك مدينتان مدينة، السيارات مثلاً تجد في بعض الدول السيارة تشترى أحياناً بخمسة علاقات وفي بعض الدول تشترى السيارة بحشرة علاقات، ببعضها بمئة أمس، ببعضها أكثر فنقول العفرة بعرفه هو، يعني بيئة التي هو فيها، ومدينة التي هو فيها أقل ما يصطب عليه أنه سيارة فيشترى له، وتتم الوصية على هذا الشيء، نعم وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُفِهِ فَاَسْتَحْدَثَ مَالًا وَلَوْضِيَةً دَخَلَ فِي الْوَحِنِيَةً يقول رحمه الله وَلَا أَوْصَى بِثُلُفِهِ فَاَسْتَحْدَثَ مَالًا استحجف يعني قرأ المال بعد الوصيل هذا المراد بالاستحداث صورة المسألة ومثالها شخص وصى بمليون وهو ينبك ثلاثة ملايين شخص وصف عكم مليون وهو ينبك مليون مليونين فالمليون عاد من نفسه. فاستحدث مالا يعني قرأ مال بعد الوصية فأصبح ينبك ستة ملايين فأصبح المليون دون فب فإذا حدث فالشيء بعد الوصيح وعند الموت كان الذي أوصى به بدون ثلث نهدت الوصيحة ومضى ولو استحدث مالا فإذ هذه النصر في الليسد والتقديرات فلم يوصي بمبلغ الوحيد السورة الأولى أوصى بمبلغ الوحيد فاستحدث مالا في الأوصيحة وهذا مراد من طلب كأن يقول أوصيت بثلث مالي وهو يملك ستة ملايين سمعنا أنه في كل المنصر إليه سيكون له مليونين المليونين تعادل في رفع ملايين بعد من سهلت الوصية ملكة فرضنا ستة ملايين أخرى فحينئذ يكون الوصية تنتقل من المليونين إلى أربعة ملايين تدخل النبة تدخل في المستحدثات فكل ما حدث من ديابة فإن النسلة تدخل عليه لأنه يقول بثلث ماليين وماله الإبرة به عند وحاجه والعكس بالعكس فلو حدث نقص فإنه حينئذ يؤثر فلو قال مثلا أوصيت بفدة مالي وكان يملك ستة ملايين فقلنا الأرض محتم مليونين ثم حدث انكساب وعد فأصبح يملك ثلاثة ملايين فإنه يحطان يوم واحدة وغرمها وغرمها يتحمل الغرم والغرم يقول رحم الله ولا ودي ولا ودي الله تقدم ان اشاره الى خلاف المذهبيه الاولى ما فيها خلاف والصحيح ان الوديه لو ان شخص مصطفى وقال مثلا مصطفى ب100000 بنص ماله عفوا الى محمد لثول اسمان محمد هذا خالي عشيني ترى بس نقطه غير وارثي ثم قتل هذا الشخ خطأ هو فمعنى ذلك أنه سيرتفع نصيبه بالدية فهذا الدية تدخل في الإنف أو لا تدخل الذي عليه العمل إلى الأئمة والعلماء أن الدية هو روحة فتدخل في الإنف ورذلك قال الإمام أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد الله رحمه الله عبد الله ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديته في الديه اننا تدخل في الميراث وتاخذ المرأ المرأه ترث من الديه ديه الزوج فيها ويرث الزوج من ديه زوجته فالديه تابع للديه وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره رحمه الله وغيره لانك وعلى هذا فإنه نقول ولويه اشاره الى خلاف ان بعض العلماء البيئة ما يدخل فيها بوقتية ما تدخل ولا ترفع مصير المنصائلين لأن البيئة لو كانت مثلا نئة ألف رفعت مصير المنصائلين لو قال له وقصيت بثلث مالي هو عنده ثلاثين ريال لو قال مثلا وقصيت مثلا بثلث مالي وعنده عشرين ألف ريال فثلث المال سيكون دون السبعة ألف تكسر لكن لو أدخل بديها بمئة ألف فيكون ثلث مالوكا أربعين أنفل يعني يأخذ أربعين أنفل لأنه يصبح الذي تركه مئة وعشرين أنفل المئة من الديل والعشرين من أصل النار فيصبح ثالث مئة وعشرين فيأخذ ثلثها وهو أربعون أنفل وعلى اللحال فإن الذي الوقتية تدخل ويحشى تفتسد من أبديا وسيتها ومن أوطي لهم بمعين فسلف بطلتا الوصية طبعا عند الجرناء المعين والمصف في الدماء وهذا والله من أروع ما تميز فيه هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت لكشفعات وأحكام ومسائل واحدة شاملة عامة كاملة وهذا من أعجب ما يكون أن الشريعة دخل حكسة في تفصيلات العقود تفرق بين التعيين والرصف الدنيا فالعلناء يقسمون الأشياء في العقود إلى معين وموصف الدنيا فأنت إذا بعت أو أجرب أو وهب إما أن يقع عقبك على معين أو موصف الدنيا فأنت إذا بعت أو أجرب أو وهب إما أن يقع عقدك على معين أو صوت الدنيا على معين تقول له دعني بهذه العشرة هذا معين لو ثلثة العشرة فقف البحث ما يقام غير طبعا إذا كان المبي على معين يفوت بفوارك هذا إذا كان تم التعاقض على معين يفوت بفوارك في الإجارة على مركوب معين لو قال استأجر امرأة تربع طفلاً معيناً ثم هذا الطفل أصيد بمرض وتأبدأ إرضائك دفخت الإجابة لو استأجر داراً قالوا أجرت هذه الإمارة هذه كله معينة وبناء على ذلك يجئت تشتري كتابك وقلت له بكم هذا الكتاب قال بعشر يال دفعت العشر وخرجت من المسيطة ووجدت الكتاب قطرم ستكون طفحة طفحة جهت فرجعت إليه وقلت له هذا الكتاب في صفحة مطموشة قال صفحتي المطموصة وهذا عيد الأثر فرد لي العجل قال ما أردها عقيت بدلا منه لم يكن من حق أن يقيت بدلا منه لأن وقع على معين يفوت بالخلال لكن لو قلت له أعطي النسخة من, من بداية المشهد أو من نزاد المستقبل نسخة قالت لأسه بي فجعت لنسخة ووجد فيها عيد ولو كلها مطموصة صفحات وقلته أعطي من العثر على فهم البيع على موصوف في الزمى ومن الحقي أن يأتي بذبيل عن المنشهر إذن العفوض لا تكون على شيء ما تكون على شيء مهيئ في العقل وفواتف أو تكون على منصوف في الزمى وهذا في الموصولية ينهدى القلماء في محل الوصولية المعين والموصول فحينما يقول وصيت بعنارة ماذا لو ذكر أوصاها على منصوف تطبق على كل إلا لا تتحقق فيها هذه الأوصاب التي ذكرها الموصل أما لو قالوا هذه الثيارة ووصيت بهذه الثيارة ثم شاء الله عز وجل وهذه الثيارة ثم شاء الله عز وجل لما تُوصي سلفة الثيارة بطلة الوصل قال وصيت بهذه الشاه فلما توفي ما تشاه بطلة الوصل فلين كنتم في ولا نريد استحيل تنزيد الوصيه في حين اذن ثبت وتفوت بظروف هذا الامر في معين هذه المساله حقي الاجماع عليه فكان اجماع الامام ابن المنذر رحمه الله نقل هذا عن الامام قدامه رحمه الله رغم انه ان الوصيه بالمعين قال اجمع واجمع كل من نحضر عنه الاب يعني من الائمه الاولنا رحمه الله ورحمه الواسعه رحمه الله جل عنا أن, أن الوصية بالمعين إذا تلف فاتت بفواكه يعني يحكم ببطرانه نعم وإذا المال غيره فهو للموصى له إن خرج من سلوط المال الحاصل الحاصل الورثه هذه المثلة يعني إذا وصى بسيارة لمعينة والسيارة خارج عن السلطة من أكثر من السلطة صحة الوصية وإذا تلف السيارة فاتت بخواسر في هذه الحالة فائدة هذه المسألة الأولى التي تكرر فيها الإجمال أنه لو تلفت السيارة وقال المصائلي أريد بدلاً عنها لأن المية وصى لي وقد تلف السيارة لا أطوني بدلاً عنها لم يكن من حقه ذلك لم يكن من حقه ذلك لأنه وصّى له بمعين فافي بطوار العسل لو وصّى له بمعين سيارة وكانت سيارة بين الثلث أطلع الوصيّة <تصفيق> إما لما توفي الموصع قبل وفاة الموصي هناك أموال غير السيارة شاء الله عز وجد أنه توفي عن مزرعة والسيارة السيارة قيمتها تعادل كلها مع المزرعة المزرعة قيمتها فرضنا مئة ألف السيارة في متى خمسين ألف خمسون ألف فهي السر سيارة عاد السن المال صحة الوصية ومضب لكن أراد الله عز وجل أن المزرعة تشتلق أو تتلق فأصوح خيمته عشر دعا فيها أو تلفت من كلية فلم تسار شيئا فأصوح حين إذن لا يوجد دفن السيارة فحين إذن يكون له التلف. ولا يقفل عليها الضرار أنه في الأرض ما يصل على الضرر كملا لكن لا يؤثر فواته الألمان من غيره على المصابين ما يفوت الوصية كمها فثلف غيرها ليس ثلفا لها بعينها وحينئذ تبقى الوطيع الوصية من المعلم كمان نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ واتذر لكم المثوبة والأزعى فضيلة الشيخ سأكون استائموا أشكر علي أن الوصية تشاغب الهبة في وجوه وتختلف في وجوه أفضل فمثلا يجوز الرجوع في الوصية ولا يجوز في الهبة فما توقف ذلك أساعدكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى مما بعد الوصية يجوز الرجوع فيها لحكم عظيم وأسرار عظيمة وقد نبه العلماء رحمة الله على جملة من هذه الحكم ومنه من إمام القرافي في كتاب النفيذ بالذخيرة من أعظم الحكم أن الشريعة لما أزلت في الرجوع الوفية فتح الزاب الوفية وشدأت الناس المنصر لأن الإنسان لو علم أنه لا يمكن يردع في وفية من وصير لأنه ستكون إلذانا ولا يبقى أن يعدل ولا أن يبدل ولا أن يغيب ثانيا أن الوصية متركدة على الموت تنصرهم مضاف إلى ما بعد الموت والإنسان لا يعلم متى أجل وكم من مريض الله في عمره فعاش أكثر من الصحيح وكم من الصحيح صحيح اغتبر بيحاله فماته في طرفة عين فالأجل لا يعلم أن الله سبحانه فإذا لا يؤمن الإنسان أن يمد له في عمره ويستح له بأجله وأيضا لا يهم أن يأتيه الأجل فجأة فجمعت الشريعة بينهم بثنين خوف وريان الموت فجأة تكتبه فيه بناء على حاله إن مدى في العمر وطرأت أمور مثلا قد أوصي لأجل دي وليس عندي أحد من الأولاد ثم إن شاء الله لهم دي ولك فأغير وأبدل ثلاثيا لما جد وقرأ هذا عين الحكمة وعين العدل وعين مصرحة يعني جاءت الشيء على الصفاة التي تحقق الهدف منه لكن لو من يعمل الغدور في هذه الأحوال فإنه يوصي ولا يريس عنده أولاد ثم بعد ذلك يطرأ له أولاد ويوصي ذو القليل وعنده أولاد ثم بعد ذلك يموت أولاده قد يموت أولاد الإنسان قبل الإنسان ففتحت الشريعة ذات الغدور تحقيقاً للمصالح ودرءاً للمفاسد وتدارها لما يمكن أن يفوت لو فكم بأدن الرجوع هذا بالنسبة لإذن الشريعة للرجوع منحة من الرجوع في الهدى وهذا ما يقول الظلماء الشريعة تجمع بين المتبادتين في فكم وتفرق بين المتنافلين في فكم فهنا منحة من الرجوع للهدى لماذا لحد مناطق الوصفية لو جئ تسأل ما هو المقصود من الروسية المقصود من الروسية إيصال حقوق إلى أهلها وحصول الذر بالموصين بها الأدب المشوبة والسلم فهو إذن بروسيته إلى أن كان هو الرجوع لو قلنا بالإذن من الرجوع تتحقق هذه المطالحة لا تتحقق الجواب تتحقق فالهدة الأصل في مشروعية الهدة إنما هو طلب المحبة والمودة ترسل بين ويدمع لهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من الهدى حصول المحبة وفلفة وتقوية أواصف الأقوة بين المسلمين فإذا حصل الوجود وقعت الضغيب والشحناء وتقطعت أواصف المحبة حس ما تريده الشريعة من الهدى فيصبح الوجود على العجل تماما ولذلك ما سنحا بالوجود عنهب إلا في حال خاص وهي رجوع الوالد في هبته لولده لماذا؟ لأن الهبه ناحب عن دقة السرعة تريد الصلة والد. فلن يأتي الوالد ويعطي بعض ولده ويحرم البعض حصل أكثر هبه فحين ينبوذي ندر رجوع هناك الرجوع لغير الولد مع والده مثل أن يهب طبيقة ويرضح يحفظ عن الطبيقة أو يتعلم على الأقل وليس بالقليل أن الصديق يقول لابد أن فلان تغير قلبه علم ما أقول محقب لابد جاء أحد أو تكلم شيء فإذا يحدث القطيع لكن للوالد مع ولده لو أعطى ولدا وحرم الآخر فالمقصود منه أن يعده فثارة الهدى هنا لا حق الذنب حق حقق شحن الأبناء الشحناء بين الأبناء بغمينها لا بعد وجاء الأمر عكد وهو موجود في الهبى نفسها فجاءت الهبى مصادمة للشريعة التي كانت صرف الله عثم نشير إلى هذا المعلم حديث المعلم أكل ولدك محده مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ذلك وفي روايتي اتقوا الله وعجلوا بين أملابكم اتقوا الله وعجلوا بيننا فجعلنا الهبى لبعض الولد هنا البعض ظلما وجورا لا يحقق العجل فأمره بالرجوع طبعا الأمر جاء ظلنا يعني هذا جوع والجوع لا يجب يعني أنه ارجع عن هبته وقد جاء في الحديث الآخر في السنة لا يحب لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد في مرهد لولده فأذن للوالد أن يرجع في هبته لأن هذا الرجوع يحقق العجل بين الأبناء ويوجب المحبة ويزيل الشحناء وحق بحق بعضهم على بعض قال أشهد على هذا, على هذا غيري فإني لا أشهد على ذلك فأجاز الرجوع في حاله ومنع الرجوع في حاله وكل ذلك مبني على تحقيق مقاطب الشريعة من فصل عدم وهذا من يقوي مثلك أئمة الإسلام رحمه الله جمهور الفقهاء إن أن الشريعة تراعي المعالم يعني ليس النظر فقط لن تراعي المعالم مدى فقط ومجاءت بمعاني مضمونة مضمن هذا الذي علىه بقول يريد الله ربي الخيرا وفقه في الدين فالمقصود أن الشريعة أجازفة عجور في الوطفية تحقيقا للمصالح ودوءا لنفاته وطلبا لما يرادل لشرعية الوطفية وهو تدارق نفات ووصوله إلى الخير والبر والإحسان فيما يقصد منه البر والإحسان أوصي للرحم ان اوصي سلة الرحمه حينذاك وايضا ربما اوصي شخص وهو فقير ثم عند الموت صار غنيا ربما اوصي شخص مديون في المقوب لدين فاصبح هو محتاج للوصيه فكل هذا أي الابد الرجوع عنه حقوق للمصارحه ضوء المقتصد والعكس فان الرجوع عن الوصيه يجب الشحناء وينذل المحبه ويفسد الاخاء ولذلك جاد الرجوع هنا وحرم الرجوع هنا ولله الأمر فيهما وصدق جل جلاله إلى قدس كتابه وتمت كلمة ربك صدقا وعذلا لا تبدل لكلماته وهو السميع العليم والله تعالى أسادكم الله صديرة الشيء في الحكم على مسألة أنها من قول جمهور العلماء ما هو أقل عدد يطلق عليه هذا المسؤول الله جمهور العلماء طبعا المسائل تنقسم إلى أقسام القسم الأول المسائل الخلافية أن يكون الخلاف بين الأئمة أنفسه يعني الأئمة الأربع وإضافة طبعا مذهب الظاهرية ثانيا أن يكون الخلاف بين أسباع الأئمة بمعنى أن المسألة جدت وطرأت فليس بأئلة المذاك فيها قبل والحالة الثالثة أن يكون خلاف فيه بعض الأئمة وليس هناك نص عن الأئمة وإنما خالف أصحاب الإمام فيها وتوزيح ذلك إذا كان الخلاف بين الأربعة فالثلاثة الجمهور والواحد خارج العين. يعني لا يعتبرون الجمهور إذا قيل وهذه المثلة تصحك على قول الجمهور خلافاً من الإمام أدي حنيف فتعلم إن الثلاثة يقولون بهذه المثال وإذا طيب تصحك هذه المثالة بقول الجمهور إلا الشافعين تفهم إن الذي خالق إنما هو الإمام الشافع رحمه الله هذا مثل للجمهور يطلق على ثلاثة ولا يطلق على ثلاثة في مقابل ثلاثة فالركات المثال مثلاً أهل الشافعين وأحمد من جهة وإلى المالك في من جهة أخرى وقال فيها جمهور هذا بالنسبة للخلاف بين العلم بعد العلماء يعتبر مثل فيها جمهور إذا انتحب أصحاب أحد الاثنين إذا انتحب أحد أثنين في المقادل الثنين أحد أصحاب الاثنين مع طرف الثاني فكان أصحاب الجنان بحنيفة لا يوافقون الإمامهم ويرجحهم نذب الشافية والحنابلة يقال نذب الشافية والزمور لكنه لا يخلون النظر يعذر يعبر في دعض الأحيان ودعض طلاب العلم الذين عندهم دقة وعناية ممكن ويستشهد بهؤلاء تعزيزا للطول فيقال في التربيح حتى إن أصحاب الإمام يحنيفين يميلون إلى كذا هذا بالنسبة لنسبة الخلاف هي من عند الأرض إلى وقع الخلاف بين أصحاب الأمن الأربعة فنستر المسألة مثل ما تقدم إن كان طبعا إذا قيل وهو مذهب الإمام وبه يقول إمام أبو حنيفة ومالك الشاغر وأحمد هذا خلافة فإننا أنت فيه وإذا قيل وهو مذهب الحنفية والمالكية والشاغرية والحنادئ لا يستجن أن يقول هناك نص للإمام في انتبه طالب العلم إذا قيل وهو مذهب وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك المسألة عن الإمام وهي المسألة في القرون المفضلة وإذا قيل وهو قولة حنفية هذا لا يسلم أن تكون في القرون المفضلة ربما قرأته ضدت بعد القرون المفضلة على كل حال إذا كانت ثلاثا من المذاهب في مقابل واحد فهم جمهور وأما إذا كان بعض الخلاف منوعا مثلا ليس هناك وصف الإمام ما لكي مثلا ولا أن الإمام الشاف وهناك نصعد الإمام الحنيفة وأحمد فيقع الخلاف بين الإمام الحنيفة وأحمد مع أصحاب الشابعي ومالك فإذا كان أصحاب أحدهما انتحد إلى أحد القولين هي جمهورية فتقول وهو قول الإمام أحمد وعبي حنيفة وأصحاب الشابعي حين تطلب جمهوري ويقول قول الإمام مالك قوله مالكية وقولا منفردا إذا خلاف هؤلاء الثلام على كل حال ينبغي التورع لنسبة هذه المدارة ولا يتناول أحد نشرة الأقوات إلى المدان إلا إذا درست الشكر على أئمة وعلماء لهم يد وباع في مثل هذا ولا يقصر على قراءة الكتب بالنشرة فهذا أمر يحتاج إلى سبيلين فإن الأوهام تقع في نشرة الأقوات للعائمة ونشرة الأقوات لأصحاب المبارك ولذلك أصعب ما يمر على المفضي كان يخاف الله عز وجل تحريرا قول على مدانه من أصعب من يقال أن يقال لك ما هو قول الشابعية أو الحنادلة وأنك تسأل أمام الله عز وجل عن مذهبهم كاملا هذا شيء تشير في, في رؤوس أئمة المذاهب فضل عن الإنسان لم يحصل لابد أن يكون على علم لمصطلحات المذاهب. المذاهب وأن يكون على علم بطرق الـ الـ الوصول إلى طرق المناهب التي توصل بها إلى المذهب يعني المناهب طواعب ووصول المذهب هذا أمر أن يحتاج إلى دراسة معنقة والذي يسمى الاجتهاد المذهبين لأنه اجتهاد الإمام يكون ملهبيا داخل المذهب فالإمام الشيخ الإسلام رحمه الله تجده يقول وهذه المجألة أصول الإمام أحمد تقتضي فيها الجواز لحظا وراء أصول الإمام أحمد ما قال إن الإمام يقول هذا جو قال أصول الإمام أحمد فيما رح يقول لا يقول ومنا وهذه المسألة تجري على قول أصحاب الإيمان ترق بين الإيمان بين أصحاب لأنه عايش الفقه وبدأ به بالمذهب دون تعصر بالمذهب بالدليل تقرأه وثنظته ثم بعد ذلك في لدليله ثم بعد ذلك تنظف في من خالفه وتتحرى الحقه والصواب حتى تصل إلى ما هو أقرب وأوفر بشرع الله عز وجل وفراطه نسأل الله العظيم رب العرسكم أن يهدينا للحق فيما اختلفوا فيه وعن يرزقنا لحبته والعلم به والعمل به إنه ولي ذلك والقال وعليه الله سبحانه قضيبة الشيخ يقول السائل زائدتي ماخ أبوها وأريد أن أجمع شمع عائلتها فهل لي أنا تزوج زوجتها أبي الزوجة أشابه صلى الله يقول السائل زوجتي ما في أبوها وأريد أن أجمع شمع عائلائها فهل أن أتدوج زوجة أبيها أصابقهم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير حلق الله على آله وصحيه ومن والله أما زعف ففي الأصل يجوز أن يتدوج الإنسان زوجة أبي زوجتي إذا لم تكن أمّاً لهذه الزوجة كما هو معلومة لأنها أجندية فلو كان عند زيدي مثلاً زوجتان إحداهما لها بنات والثانية التي لها الزنات تزوج إحدى بناتها فإن هذه الزوجة الثانية لست لمحرم الله لا يجد له أن يصافحها لا يجد له أن يحتجي بها لا يجد له أن يتزوجها بعد وراء دوجها. لكن الله مستعان يعني كانت ضرة لأمها إن تعديدها من شاء الله ضرة عليها هي يعني قد يختلف هذا العمر باختلاف البيئات والأعراف لكن الله مستعان يعني تجمع لعبين مصيبتين اللي إذا كانت تأخذ بسائر أمها هذا ممكن لأنها قد تكون هي خل او أو كذا لكن على كل حال إن السلام تنسلنا وزارتها لا تنمر بوادي حول وديه أما هذا الجواز الجواب ولا بأس ما في بأس هذا هو لكن يبتقى ما تنشأ عنها المشاكل يعني إذا كان تسبب في أبرار لأن الأم تتأثر بهذا أم الزوجة تتأثر يعني ما في شك منها أم الزوجة إذا أخذت براتها معدن فيها هذا يعني من أشد ما يكون عليها إذا كان ماتت وطفى الجو هذا أمر آخر أما أم الزوجة فلا ي... يطاطع من خلافها وشرها هذا يستحباب المشاكل الإنسان هذه الأمور كان الناس كبارة وتهون أبنائهم وتهون أبنائهم وتهونة لكن الله مستعان اليوم الواحد قد يأتي يغلب عاطف في الجانب ويغفل جوانب أخر مهمة على كل حال شكم الشريعة الجوانب لكن تحذر من حصول المشاكل يعني هذا يستحذر المشاكل وأول ما تضع المشاكل مع إن اذا كانت ام الزوجه حيه فهذا شيء من الحقيقه الغالب انه يجرح الزوج راحم يجرح من الزوجه وارد يختي عندها نوع من وانا كل حال ان هذا قد الجواز يجوز والاعراق قد تختلف فاذا كان الإنسان غلب على ظنه في هذا مصلحه وان هذا يعين على الخير بالذات فلا شك ان الله سبحانه وتعالى يامر بذلك ويحب الظلم أستاذكم الله فضيلة الشيخ عند الانتهاء من العبادة ومضي زمانها وأيامها يأتيني إرهاق وفتور في العبادة فكيف أتخلص من هذا الفتور خصوصا أني أخشى أن هذا من علامات عدم القبول أستاذكم الله الله الله الله لا يحكمنا من فضل لا يتبيننا وزينا درهم لسبب ما يكون من مراصينا هناك أمر مزيد جدا ولعل هذا السؤال متصل بأحد الشهور إلى الله وهو شهر الصيام والقيام والإنسان بعد رمضان لا شك أنه سيجد نوع من الضعف على الضاعة أكثر ما كان في رمضان والسبب في هذا الضغط ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الشهور التي فضل الله عز وجل وكرمها واستفاها واستفاها من الشهر رمضان أن فيه من البركة والخير من لا يعلمه من الله جل ولذلك ينادى يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقبل فهذا يدل على أن الموسم موسم رحمه ولذلك شتان ما بين يوم العيد وآخر أيام رمضان شتان ما بينهم ولا يخر الفرق إلا إذا بدأ يبتعد الإنسان أكثر كالشخص الذي يكون قريبا من جنة وقريباً من رحمة وقريباً من, من مكان مؤمس تنشره في الصدور وطمئن فيه القلوب فلا يحس لنوع الفراق هذا إولى إذا تزاعد عنه أكثر لكن ليس هذا أرجونا الله أن لا يتعله دليلاً على عدم القبول ليس هناك أرحم من ربك بك والله أكرم سبحانه وتعالى وأحلم من أن يخيب عدده خطط إلى وفقه للقيام ووفقه لقدر ما يقضيه من قيامه لكن مسألة الفتور هذا الزمان زمانا صعب والفتم فيه كثيرا والنحن فيه كثيرا ولا يعلم مقدار غربة المسلم في هذا الزمان إلا الله وحده إلى الشركة والله لا يستطيع أحد أن يعلم مقدار غربة المسلم في هذا الزمان الذي ذعد فيه على نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سنته وهدي قلوات الله وسمع عليه لا يعلم مقدار رطبي في الله كان الانسان اذا خرج من بيته نبيته من بيوت الله جل وجد شيخ اذكر وجد الذاتين وجد الملائكه ساجدين تمتلئ بالمصليين والخاشعين قبل الاذان بساعات وان ان ربما جاء ودخل المسجد وهو في آخر ركعة أو في التشهد ويعمل نفس أصواجا يقدمون لإنصاها هذا إلى وجد من ينصلي هذا في الصلاة التي, التي هي عباد الدين والتي شأنها في لا يخفف ما هيك عن إطاعات للقربات الأخر لو أراد الإنسان أن يتصدق بماله لوجد من يخذف ووجد من يسفه ووجد من يثرب عليه وكأنه فعل ما لا يمكن تعله من الأمور المحرمة العظيمة فتجد الشخص تطمع نفسه أن يوقف ديسا بعد نوته أو يؤصي بشيء من خصال الدري والرحمة وإذا بالنفوس الضعيفة والنفوس المفتونة تتكالب عليه من كل حدد وصوب تلوم وتتكالب عليه وتتكالب عليه تجده منطلقا إلى نجلس مجالس الذكر إلى طاعا يطاهاب إلى الخير يريده لآخرة أو علم يتبع به به إلى لقاء ربه فإذا بأمن تثبته أو والد يخبره أو, أو صديق يسفه وإذا به يجد من يصفه بالنقص والجهل بالأمور وأن عليه منطبط في الدنيا والأمن المستقبلة إلى غير ذلك من الفتن التي لا أعلمها إلا الله في النجاح فلا يعلم مقدار قربة نسي بهذا الجمال إلا الله وكل مرة قد يكون إماما يصلي بالناس فإذا بهذا يأتيها كل طول صلاة فقد تلبدنا بالقرآن ثم به إدخسان يأتيه ويقول يا هذا أرهقتنا وأسعبتنا وأزعجتنا ثم يأتيها الثالث ويقول له في كل يوم وأنت تبرج وفي كل يوم تلقي الكلمة ويأتيها الثالث ويقول له أنت تقول كذا وتبحث كذا فإذا بها أمور تشيب منها الحبوس فإذا به يقبل على الإمامة بنفس منشرحة وصدر منشرح للخير والذكر والذب فيجب من العوائف والعلاقف ما لا يعلمه إلا الله إلا جلا هذا فين السليم فضلا عن بيته وأهله فيخرج من بيته من أجل أن ينفع أبناء من السليم خطيما أو مدرسا أو معلما في بيته من بيت الله ومحاضرة فإذا بزوجته تشتر أضعت أقاته وضيعت أبناءه وفعلته وفعلته, وفعلته, وفعلته, وفعلته وإذا بإخوانها الله تعالى ونسخ للأشهار من الخلف سجد غربة لا يعلم قدرها إلا الله جل جلال ولكن طوبى ثم طوبى لمن نصف وجهه لله وأنس بالله إلى السوحشة لمن نحشه في سبيل طاعة النذر يرض به رحمة الله جل جلال, جلال, جلال طوبى لمن ثمت نفسه وتعلق قلبه بربه فلم يبالد من يسعزه إذا سمع قول المخذرين والمثبقين ارتقت روحه إلى رحمة, رحمة رحمة رحمة رحمة فوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيرة السلب الصالح ما يجعله يحتقر نفسه وهو في ذرى العليات من الكمال والفضل والطاعة لله جلال جلال هذه كلها ختن تثبت الإنسان عن طاعة والخير فإذا كان في موسم الخير كان الأمر أهوم وكان الشر أكثر ولكن إذا ابتعد عن زمان الطاعة والخير والبرت تكالبت عن هذه الختل واللحل من كل حدر المصور هذا الزمان زمان غربة ولا يمكن للإنسان أن يعلم ذلك إلا إذا قرأ الكتاب والسنة وتفحص أعرف الناس بغربة هذه الزمان هم الزمان وأهل العلم الذين كشفوا دلائل الكتاب والسنة وما ورق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزحاح الآثار والأخبار لهم حقائق وعلى كل واحد أن يكون يتزن بدين اللعجي أن يكون قويا في الحزان لا يخذبه شيء ولا يخذبه شيء أبدا لأنه ليس بينك وبين الجنة إلا الجد والاجتهاد في العمل الصالح بعد توفيق الله أمران إذا حذت هنا فقد أصدت الجنة وحذت برحمة الله الجد والاجتهاد في طاعة اللعج الجنة حتى لا تبالي بأحد لا ماذح ولا ذامد وأكمل ما يكون للعبد الموفق الصعي الذي يريد الله به خيرا في خاتمته أنه يكره من ندحه أكثر من من يرمه هذه هي الصادقة التي يتجهدها العبد لله بل جلاله قمضا وقال إيسانا إيه, إيه وحدا مجمعا فلا تلفف إلى موسم ولا إلى وقت ولا إلى زمان لا يكون الإنسان يعرف فقط في رمضان إذا كنت عموات خير الصبر والتكليف وأبدا أبدا تكون قوية الشكيمة والعلمة وأنبئ على عمر أين لو وقع الإنسان في حقيظة نحاق يقوم لأجد الناس انتزاما وضاعف فتأثيه فتنا من الفتن هذا الزمام الغريب وينضغي علينا أن نعلم ونعلم الناس أنه إذا كان الإنسان في زمان الغربة فليعلم أنه ما بين الفتن أكثر من من يسير على الشوك ولكن الموصف لا يغالي نحمدنا في عصر الصحابة ولا عصر التابعين ولا في كرون مفضل في عصر قابل فيه على ديني كالقابل قابل على ديني كالقابل على جب فإن لكم هذا الزمن فلسلوا أذي أي زمن يخذه فحينئذ مهما جاء ومهما وقع الإنسان في فتن من ضخف الطائر وحما ذكر أن الإنسان إن تبغى الطائر أو حتى لو وقع في معصر فعليه نوجه وجهه إلى الله وشن من يرى أن ساعد الدين بالتوبة ولا يبال لأن الشيطان يخدم الإنسان دائم فإذا كنت في رمضان في خصوص والهضور وإنادة وإستكاني إلا جل وعلا اتلك الله عزيز فتصلت عليك الشيطان فجاءك وطومك يا أخي أنت كذا حتى تضغف همك الخير لأن الإنسان بعض الحين قوته في روحه ونفسه فإذا جاء الشيطان يقول له لو تقبل الله طاعتك في السلام وكنت الآن من, من قوامين, قوامين نهار. فأنت الآن لا تقوم بالليل ولا تصن نعام فعندها تقول اخسأ علم الله فإن الله الذي أرجو رحمته في رمضان أرجوه في شعبان وفي شبابه في كل دماغ والله الذي أرجو رحمته لو سجدت له حتى تقضى روحي ما أحيك شيء وكل ذلك بفضل ولو كان من الإنسان ما كان من الطعف كل لله اللهم تقول الله إن قصر عملي فإني أرجوه فيك وكم من هدل رجى رحمه الله جل جلاله فاز بدرجات من يفز من جده و اجتهد لله لأن هذا الشعور وهو التعلق لله سكانا فعلا تستمسك بالذي أفيا إليه ولو حصن مثل حصن من الفتن من الشهوات من غيرها تجد من أطلح خلق الله أو طالب علم ربما تحدث منه فتنه سيستمر على الشيطان لو كنت طالب علم من ما أوقع في لو كنت طالب علم عاصم الله من هذا لو كنت, لو كنت حتى في أظنه بالله لأن الأهم شيء أن يوصل إلي عدو الله إثاءة ظنك بالله ولذلك في بعض الطائحين من الانتكاسة ما لا تجده عند المسلمين ولهذا بالله في بعض الأحيان بسبب هذا الشعور لأن الشيطان يعلم أن قوام المسلم في حسن بالله وكمال اعتقاله بالله فإذا أصاب هذه الغوش الذاكية المتعلقة بربها بالشكور وسيأت الظن بالله الزن فإن هو العيادة بالله سيهوئ به إلى أسهل ثافرين ولكن ولا تهتم ولا تهتم بشيء لا رحمت الله من يدخل أحدكم الجنة بعمل قال يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمد بالعهود أرحمته فتستمسك للذي أحيي ليه على ما يجب الخير والطاعة والبر فإن وجدت خير الحمد الله وإن وجدت طاعة وبر فك ذكرت الله وشكرت الله وان ذكرت عنك شيئا من يميني او شمالي او من امامك او من ورائك او من دونك او من تحتك فاستعن بالحيه الطيب الذين لا تخلوه سنه ونامو او ذك الذي فطر السماوات وقل اللهم لا من سبي احد سواك اللهم كما ارجوك قائعا فانه عظم رجائي فيك ربنا لا يصيب المر جاء ولا يحرم من سألك وتترجو رحمة الله وتتملق الله سبحانه وتعالى بأسنائه فسنى وصفاته فلا فإذا بالسيئاتك ببدأ بحسنان ومن صدق مع الله صدق الله معه نسأل الله العظيم قد العصر الكريم لأسنائه فسنى وصفاته العلا أن يدفع عنا ويصرف عنا الفتن مظهر منها وما بطن اللهم إنا نعود بك من فتن ومن ظلال المظلمين اللهم اهدنا ولا تذلنا ورحمنا ولا تعزدنا وسامحنا ولا تأخذنا وزدنا ولا تنقصنا وآطنا ولا تحرمنا سألك انفجعنا خيرا مالنا أواخرها وخير أعمالنا وخوافنها وخير أيامنا يوم القاف إنك على كل شيء قدير أذني جابك تذير وصلى الله وسلم وزارك على البشرين